لجأت إليك العفو لديك لجأت إليك العفو لديك يا الله لجأت إليك العفو لدي لجئت إلي العفو لديك يا الله من عيون ذرفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله نشكو ألما نرجو فرجا اغفر ورح ذنوبا زابا يا الله خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله من خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله نشوه زوج فرجذخر وامحذنوبن زانا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سدد يا ربي خطاي وصرب عني من سدد يا ربي خطاي وصرب عني بلواي بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي فتجاوز عن وزري حسن آخر عمري ربي واشرح صدري واطبل مولاي دعاي فتجاوز عن وزري عزي الآخر عمري ربي واشرح صدري وقبل مولايا دعا قد أغراني الشيطان وتعودت العسيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي قد أغراني الشيطان وتعودت العسيان فتكرم بالغفران وارحم مولاي من خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا يا الله من خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله نشكو هل أن فرجا فرجت نوب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سدد يا رب خطاي واصرف عني البلاوي سدد يا عني بالهادي خير الناس ارحم يا مولاي بالهادي طير الناس ارحمني يا مولاي فتجاوز عن وزري حسن آخر عمري ربي واشرح صدري وقبل مولايا دعايا فتجاوز عن وزري حسن آخر عمري ربي واشرح صدري واقبل لا يدعى قد أبران الشيطان حسن حال قبل فوت قد دعون قد رجون حسن حال قبل فوت قد دعون قد رجون حسن حال